يجف المداد ويعل فدائي وأرد لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادر من قد تسام لجمح الا ألا شباب الكتاب هنيئا سموت به بسماك السنائي لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقاء. يا سعد عمري ويا سقلب ويا بشر روحي عند اللقاء يجي الندى ويعد حدادي وارنو لشمس سمت في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لما ابتسامة لجن حظماء ترى سمعتم في النصين صرتم نجوما تنير لنا بالضياء الستم اتيتم لكي تدرسون كتاب الاله ليعنو بنائي فهيا ارفعوه وهيا شروه وهيا لنسمع صوت الحدى سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح القبار شمقتم علو وانغدوتم حديثا وصرتم رموزا لكل ارتقاء فلا تذلن محب لقوم الإله فليتي من هؤلاء فخير البنية قوم تلاقوا بحب لله ووحي السماء يجيب مداد ويعال فداء وأرض لشمس سمات في السماء تسامى من حبابي وهذه مجلتكم قد تسامت تعانق هامة نجم المسائي لا وفيها جمال ودرون وفيها سيغدو قليلا ثنا اذا ما اراد تتميز حقا فجامعهم ملتقى لشمس سماط في السماء وقلب عيني وصوتي ينادي